A'udhu billahi min al-shaytan ar-rajim bismillahi al-Rahman al-Rahim. Qad sambih Allah waqoan al-lati tujaadil kafiy zaujha wa ta'jti ila Allah. Wallahu yasmau ta'awwakumaa. Innallah sambihu baccir نساء انناهن ان مهاتهم ان مهاتهم اللائي ولدنهم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 Kubutu kau ma'ku betal, Lethin minu qabrihim, Wadz auzalna ayyatun baynatun, Walikafirin adabum muhin, Yoma yabathuhu Allah jamia, Fayunabuhu bima احصى الله ونسوه والله على كل شيء شهيد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 أينما كانوا ثم ينبهون Bahu bima amilu yoma al qiyama. Inna Allah biki l shayin alim. Alam tera ila al zinanu' alin najwa. Thumma yaudun alimanu' al. Wya tenajun bi al ithm wal aduani ويحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير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 إن النجوى من, من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحو في المجالس ففسحو ففسحو يفسح الله لكم وإذا قيل شزوف شزوف يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم رسولا فقدموا فقدموا بين يدينا جواكم صدقا ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم اشفقتم ان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 استحوذ عليهم الشيطان فانساهم فكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان الخاسرون ان الذين يحا Aulahik في الأذلين Ketab Allah l'agulibannya أنا ورسلي Inna إن Allah قوي عزيز La tajidu qawman yu'minun billahi Walyaumil al-akhir yuadduun manhah حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح